أول جئت من حقول المشي إلى مكان في يوم من الأيام قبل أن تناع عليه الناس ينشروا منه على من على Thank you. 无限为神<音樂>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 Zostałem sobie z jest w tym momencie, że nie ma لا شيء فيها <تصفيق> من عرضنا ذلك ونقول ذلك ونقول ذلك إن أنا وحش وكذلك يمشي ومشي تشريوا حاجة من <متحدث> المغازات الكبرى ومشتاك حاضر وقداشة بعد عام كل تعقد على عام استهلوش هاتك هاتك على العام قد السعر وإلا في هذا المغاز فيما ذكرهم لا لأنهم جنس بيعتين بيعتين وخيه يريد هنا ذلك فلذلك حاضر مباشرة قداش على عام يعطيك سوم الع وضع وللعامين وللأيام ما كنت يعني تلك الأعيان تمام وتلك المشتريات يع هكذا فهمت تمملوها بشيء من البيانات حاطين أربعة وعشرين شهر قدر استسعافناش للشرق قدر استدريسير فو شرط هقول على 24 شهر قدر تشن على يا شيخاني في المهاذا التالف بسيطة تعالي وقالوا لي تعليش تزين فيها واختر يمون لول قبل ما بس، تمشي تزين باش تنشيكول تشري يحب يحطك في امر الواقع يعني هو ثلاثه دهاء ده يا رب متهم من الناس كيف هيك من قبل ما ينشي يوحد يروح وبعدين يعرف يروح بشي مشكلة يولي عشيق شي خلقه للحلب مش أبوي على الأرض رأيت له حامل من حازم وعثيم وطير وصباي وصناع وعجاف قوامين وضبوي غالي من حرق ومخروي شيء لا في ولذا جاءت ان ناقص من قوم من البخاري اشراه ما في بدون نفسه من جهه العباده هم الذكر يسلكهم بسوء خالص انه يصيله هو لي أقضب البيع وكاسف حتى لو رضي هذا العبد 50 دينار تخرج منه بعشرين ونكون من مصرف من الشرق من الغرب عندي خمتمعار في لا هذا مالك الدنيا وقالي قول رشد ورشد يزامل شهد العزيزة ثلاث دينار الثانيين قال <تصفيق> واحد من بوصلة على جوع في له قلب فقل الغام جوع يعني الناس باش يخرج له شعري فقط مثل من وجد بعيد فهو ونريد ان نذكر ان شارح عبد الله بن سليمان بن ابيكرم رحمه الله والسفيحه <تصفيق> دوله بن عبد الحميد بن محمد بن محمد رحمه الله تم على كل ورشه ولا حول ولا في لا تحضر بلا في أنفрамة الهدفة واجعون الانتالية هذه المنزلة أشيئك ديجائنا عمل جميع قم بها تيكين باري تأهمدا وتتندها في سعة أمدائة سهلية سوى an الآن ليس ولكن انه ما وصلنا من معلومات انه بالنسبه للنموذج اللي قاعدين نشتغل عليه عندنا عندنا عندنا عندنا عندنا عندنا عندنا عندنا عندنا عندنا عندنا عندنا عندنا عندنا عندنا عندنا عندنا عندنا من عندنا عندنا في <تصفيق> جراح من شرابة إلى أن تمت هنا من أجل معدات القبائل والشخصيات الذين يسافرون إلى جراح من عشرة دقيقتين هذا اليوم. ونحن في من يريد ان no, to Szanowny Panie كل هذا من مكتب دخل القدس له نجاه الشريك التدريب القهر قال الحفاظ المتعالي يبيع من صمت jest قال عبيد الله بن عيينة محمد يا عون على la fin de والله الحمد لله الله تعالى وعمر أصدقوا <تصفيق> بالله والتعامل من التعامل بعد ذلك تتاوي شهرنا بعد أن أشكوها ويوالينا حسينها ومساشوها ربنا وصعه من في الدنيا دي كمان باب وشمال هناك التليجه طيب ويجي يلتوك يلتوك. بعدين مفصل عليك الكل من هون ينجي. الحديث صحيح عن ذلك عن ابن عباس عن جدته عمر بن رشان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلافه على من ماء زين من من من